فَنَقْبُ فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرًا لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ